موقع رياض القرآن يقدم يقعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقواهم فهل ينظرون إلا, إلا ساعة فهل يضرون إلا ساعة تأتي وبرة. فقد جاء أشراقها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إِلَّا إلا الله فاعلم أن وَالصَّفِّ النِّدَاءَ بِكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ لم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لو لرزنت سورة فإذا رزنت سورة محكمة وذكر فيها وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرضيًا ضرنا إليك نضر المضيع عليه من الموت فأو نالهم طاعتهم وقولهم معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله فلو صدق الله أن كان خيرا لهم فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدو في الأرض وتقطعوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين عنهم فأصمم أعمى أبصرهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب من إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد، من بعد ما تبين لهم أن الشيطان سُور لهم، الشيطان سُور لهم وأمل لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كنوه ما نزل الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون يضربون وجوههم أدبارهم ذلك بأنهم تبعوا ما أشاد الله وكنوهن ضوأنا وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرجوا الله أبوانهم ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحن القول والله يعلم أعمالكم وَنَنَدُّ وَأَنَّكُمْ حَتَّانَا مَنَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَنَنَدُّ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ من بعد, من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسنحبط آمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الرسول ولا تبطنوا أعمالكم إن الذين كفر وصدوا عن سبيل و صدر رأس اللَّهِ الله ثم ماتوا وهم كفروا ثم ماتوا وهم كفرون فريض الله لهم فلا تهلو وترعو إن السلم آتوم الأعلون, الأعلون والله معكم ولي إنما الحياة الدنيا نعيبوا له إنما الحياة الدنيا نعيبوا له وإياك منه وتتقوا يأتم موجوركم يأتم موجوركم ولا يسألكم أموالكم إسألكمها طيب راح فيكم تبخلو اي يصلكم اخ راح ويخرج اغوانكم فاعتموا دعون تدعون تتوفقوا في سبيل الله فمنكم می‌یاب خل و می‌یاب خل فاکنما یاب خل عالی نفس الغني و الفقراء والله الله الغني و و ايات تتولوا يا سمل غيركم ثم